م ن ك م أمة ي د ع و ن إلى الخير و ي م و ن ب ا ل ع ر و و ف ي ن ه و ن عن النابلسي م ك ر و ل ل ع ل و ن و ا ك ا ل ذ ي ن ت ف ر ق و ا و خ س ل ف م ي ه ي و م تبيض و ج و و ه ت س و د و ج و ه يوم ت ب ي ض وجوه و ت س و للعلوم ا ل ذ ي ا س و و د ت ج ه ا م أكفرتم ي ه م ا كنتم ت ف و ن و ع ه النابلسي ذ ي ه ف رحمة ا للعلوم ه الاسلاميه ت ا ل ح ق و ا الله